م و ا ل ع ه النابلسي ا ل ا للعلوم ر ا الاسلاميه ن ا ي د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن والسماء ذات البروج واليوم موسوعه النابلسي م للعلوم ا نقموا منهم إ ل ا أن يؤمنوا ب ا ل ل ه ا ل ل ع ز ز ي ا ح م ي د ا ل ذ ه م و س و ا ع و النابلسي للعلوم ا ا ل ؤ م ن ن ي و ا ل م ؤ م ن ا ت ث م لم ي ت و و ب ه فتن ا ل موسوعه ؤ النابلسي م ا ا للعلوم ذ ن آمنوا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م ي ه موسوعه ا ل ن ا ب ك ل ش د ي د يبادئ إنه هو و ي ع ي د وهو ا ل غ ف و ر الاسلاميه و ع ل هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيبه والله من ورائهم محيط بل هو ق ر آ ن مجيد في لوح محفوظ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 وليالي موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ذ ي م ف فعل ع ربك ب ا د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 فَصَفَّ ع ل ي ه موسوعه ر ب ط النابلسي ب للعلوم ا ل إ ن س ا ن س ل ا م ه وَنَعَمَهُ ف ي ق و ل رَبِّي موسوعه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ت 「カモカモカモカ م و ت ذ ك ر النابلسي إ س و م ئ ذ بجهنم ي و م ئ ذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن ي و م ئ ذ ي ت ذ ك ر الإنسان ي ق و ل ي ا ل ي ت ن ي قدمت ل ح ي ا ت للعلوم ا ل ا و ل ا يوفق و ث م ي ه شركه الهدى شركه د ع و ي ف ي ع ب ا د ي و ذات مضمون ت ي